فَذَكِّرِ ٱللَّهَ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتُمْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَٱضْرِبُوا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ